ثم يوم القيامة يصزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن القزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم المدارين كَتُوْ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّدَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ يَسُوُونَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تُوْمَ تَعْمَلُونَ فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بَسْمَ فَالْمُتَكَبِّرِين وَطِيلَنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَضَوْا صَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ولنعم دار المستقير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك